أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم آله <الإسلام> من <الإسلام> الله لا إله <إلا> هو الحي <القيوم>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 Huvalleziyusawirukum fil arhami kayafaysaa La ilaha illa huwal azizul fakir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 اذِنَ شِغَاءً فِي السَّمَاءِ وَبِشَغَاءَ أَسْأَلُهُ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلُهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِكُلِّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنَا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 رَبَّنَا إِنَّكَ جَامِعُ النَّاسِ يَوْمَ لَا رَيْبَ فِيهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُخْلِفُ الْمِيعَادَ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَن تُغْنِيَ عَنْهُمْ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ مِنَ الله شَيْئًا وأولئك هم وقودنا كدأ بآل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم والله شديد قُل لِّلَّذِينَ كَفَرُوا زَتُلِبُونَ وَتُحْشَرُونَ إِلَى جَهَنَّمَ وَبِئْسَ مَثْوَاهَا قَدْ كَانَ لَكُمْ آيَةٌ فِي فِئَتَيْنِ تَقَتَّ فِئَةٌ تُقَاتِلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأُخْرَى كَافِرَةٌ يرونهم مثليهم رأيا العين والله يؤيد بنصره من يشاء إن في ذلك لعبرة لأولي أبصار زُينََّ سِحّ الشَّوافِ مِ النساءِ وَبَنين وَقَنافير مُقَطَرح وَقَنا قير مُقَ فَواتِ مِن الذاابِ والثَّة وَْفَنٍ مسنَةِ وَْأَام وَحَر ذَنكَ مَسع الحياافِ والله عنده حسن المآب قل أأنبئكم بخير من ذلكم من الذين استقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خَالِدِينَ فِيهَا وَأَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا إِنَّنَا آمَنَّا فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَكِنَ جَابًا الن أصابِرينَ وَصوَادِكِينَ وَْقَانتينَ وَْمُم فكِينَ وَمُتَابِرينَ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 وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ومن يكبر بآيات الله فإن الله سريع الحساب فإن حال كَ فَقُل لَ تُ وَجهَدَِّهِ وَمَن السَّبَان وَقُل للَّذينَ أُوت كتَدُ وَقُل مَِّذينَ أُوتُ كثَدَ وََدأُم سْلَتُم فَإِن أَسْلَم فَقَضٍ وَإِن تَوَدلَوْ فَإِن مَا عَلَكَ لِبَلَ وَلهَّهُ بَوْص بِالنب إِ الذيين يْكْفُرونَ بِآيَتَِّهِ وَيَقُتُونَ النَّ بينَ بِغيلِ وَيَقُولُونَ الَّذِينَ يَأْمُرُونَ بِالْقِسْطِ مِنَ النَّاسِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ أُولَئِكَ الَّذِينَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمَا لَهُمْ مِن نَّاصِرِينَ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 فَكَيْفَ إِذَا جَمَعْنَاهُمْ لِيَوْمٍ لَّا رَيْبَ فِيهِ وَكَفَى بِالشَّيْطَانِ رَصْدًا قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّ تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن وَأَوْسِعِ الْعِزَّ مَن تَشَاءُ وَأَذِلَّ مَن تَشَاءُ بِهَذَا الْقَدَرِ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ تُدْرِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَتُدْرِجُ النَّهَارَ فِي الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب لا يتفقد المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين وَمَا هِيَ يَفْعَلُ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ إِلَّا أَن تَسْتَغْفِرُوا لَهُمْ تُسْقَطْ مِنْهُمْ سُقْطًا وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ وإلى الله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 والله رؤوكم بالعباد قل إن كنتم تحبون الله فاستبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم قل أطيع الله والرسول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 إنك أنت السميع العليم فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنفا والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنفا وَإِنّ سَم مَيتُهاَا مغم وَإِّ وَعذُ ها بِكَ وَذُريةكَ مَِ الشَّيفال فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباسا حسنا وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قَالَ يَا مَرْيَمُ أَنَّا اللَّهَ يُبَشِّرُكِ بِكَلِمَةٍ مِنْهُ اسْمُهُ ادع ربي فق على ربي هب لي من لذم كذري اذن طيبا انك تميع الدعاء فنادته الملائكه وهو قائم يصلي في المحرى سُرُكَ بِيَحيى مُصَدِّقًا بِكَلِمَتِنَا مِنَ الله وَأُسَيْدًا وَحَصُورًا وَنَبِيًّا مِنَ الصَّالِحِينَ قَالَ رَبِّ أَنَّ مَا يَكُونُ لِي غُلَامٌ وَقَدْ بَلَغَنِيَ الْكِبَرُ قَالَ كَذَٰلِكَ ٱللَّهُ يَفْعَلُ مَا يَشَآءُ قَالَ رَبِّ ٱجْعَل لِّيٓ ءَايَةً قَالَ ءَايَتُكَ أَلَّا تُكَلِّمَ ٱلنَّاسَ فَتَذَرَهَا فَتَكُونَ أَنتَ ٱلذَّكَرُ وانكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبتار وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله صفاك وطهرك وصفاك على نساء العالمين يا مريم قولي ثاني ربك واسجدي واركعي مع الراكين ذلك من انباء غيب نوحيه اليك ومن كنت لديهم اذ يكون اقل لهم ايهم يكفل مريم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 وَايُكَلِّمُنَا سَفِيلًا فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا وَمِنَ الصَّالِحِينَ قَالَ رَبِّ أَنَّ يَكُونَ لِي وَلَدٌ وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ قَالَ كَذَلِكَ اللَّهُ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون ويعلمه الكتاب والحكمة والثورات وَأَرْسُلًا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنِّي قَدْ جِئْتُكُمْ بِآيَاتٍ مِنْ رَبِّكُمْ أَنِّي أَخْلُقُ لَكُمْ مِنْ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ فَأَنْفُخُ فِيهِ فَيَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ اللَّهِ وَأُبْرِئُ الْأَسْمَاءَ وَالْأَبْوَى وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ وَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لَكُمْ إِن كُنتُمْ مُؤْمِنِينَ ومصدقا لما بين يدي من السورة ولأحل لَكُم بعض الذي حرم عليكم وجئتكم بآية من ربكم فاستقوا الله وأطيعون إن الله ربي وربكم هذا صراط مستقيم فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله قال الحواليون نحن أنصار الله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 يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم وما أنزل في الثورات والإنجيل إلا من بعده أفلا تعقلون ها أنتم هؤلاء حاجدتم فيما لكم به علم فَلِمكُ حَجونَ فِي مَالَسَلَكُمْ بِه ع وَلهَّهُ يَعلممُ أَن ثُم ل كَلَمون مَا كَلَباهِي مُ يَهوديَو وَلَا نَصرانية وَلكِن كَانَ حَنِي فَم وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ إِنْ أَوْلًا لَّأَنَسِبَ إِبْرَاهِيمَ لِلَّذِينَ تَبِعُوهُ هَذَا النَّبِيُّ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاللَّهُ وَلِيُّ الْمُؤْمِنِينَ وَالضَّآئِفَةُ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَا يُبِينُونَكُمْ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 وَاسْتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ وَقَالَ قَائِلَةٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ آمِنُوا بِالَّذِي أُنْزِلَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَجْهَ النَّهَارِ وَاخْفُوا آخِرَهُ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ وَلَا تُؤْمِنُوا إِلَّا لِمَنْ تَبِعَ دِينَكُمْ قُلْ إِنَّ الْهُدَى هُدَى اللَّهِ أَلْ يُؤْتَى أَحَدٌ مِثْلَ مَا أُوتِيتُمْ أَوْ يُحَاجُّوكُمْ عِندَ رَبِّكُمْ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 وَمِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِقِنْطَارٍ يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ إِنْ تَأْمَنهُ بِدِينَارٍ لَا يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ إِلَّا مَا حَدَّ ثَعَلَيْهِ قَائِمًا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 إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليه وإن منهم لفريقا يلون ألسلتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب ويقولون هو من وما هو من عند الله ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة 111. 我覺得 sa beginningCalmelisin de Godes Foura Bax axt netined onday tylko UST and NAZみ Sem Ashac ir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 قال اصررتم واقمتم على ذلك اصري قالوا اقررنا قال فاشهد وانا معكم من الشاهدين فمن ك والا بعد ذلك فاولائك هم الفاسقون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 اسحاق واسلايل وعيساق ويعقوب والاسباط ومنه موسى وعيسى ومنه موسى وعيسى والنبيون من ربهم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 خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون إلا الذين كابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله وفور رحيم إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل ثوبتهم وأولئك هم الضالون إن الَّذِينَ كَفَرُوا وَمَاتُوا وَهُمْ كُفَّارٌ فَلَن يُقْبَلَ مِنْ أَحَدِهِمْ مِنَ الْأَرْضِ ذَهَبًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْ أَحَدِهِمْ مِنَ الْأَرْضِ ذَهَبًا وَلَوْ افْتَدَاهُ أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ وَمَا لهم من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 كُلُّ طَعَامٍ كَانَ حِلَّ لِلَّذِينَ يَسْتَأْذِنُونَ إِلَّا مَا حَرَّمَ إِسْرَاءٌ عَلَى نَفْسِهِ مِنْ قَبْلِ أَنْ تُنَزَّلَ التَّوْرَاةُ قُلْ فَأْتُوا بِالتَّوْرَاةِ فَاسْلُوهَا إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ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 قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تَقُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ مَن آمَنَ فَتَبْغُونَهُ عَدَاءً ۖ فَتَبْغُونَهُ عَدَاءً وَأَنْتُمْ شُهَدَاءُ ۗ وَمَنْ يا ايها الذين امنوا ان تقعوا فريقا من الذين اوتوا الكتاب ان تقعوا فريقا من الذين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 ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلقوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم يوم تبيض وجوه وتسوى الزوجوه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 فَإِنَّ رَحْمَةَ اللَّهِ لَا هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ تِلْكَ آيَاتُ اللَّهِ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِّلْعَالَمِينَ وَلِلَّهِ مَا فِي السماء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 وَيَقْتُلُونَ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ لَيْسُوا سَوَاءً مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ أُمَّةٌ قَائِمَةٌ يَتْلُونَ آيَاتِ اللَّهِ آنَا هُمْ يَسْجُدُونَ يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَأُولَئِكَ مِنَ الصَّالِحِينَ وَمَا يَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فلن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 مثل ما فعلو ما ينفقون في هذه الحياه الدنيا كمثل ذي حفر فيها اصر اخذ ثرث قوم ظلم انفسهم فاهلك وما ظلمهم الله ولكن انفسهم يظلمون يا ايها الذين امنوا لا تفتقدوا بطانه من دونكم لا يغنون لكم خبالا والذماء عنتم قد بدت البغضاء من افواههم وما تخفي صدورهم اكبر قَدْ بَيَّنَّا لَكُمُ الْآيَاتِ إِن كُنتُمْ تَعْقِلُونَ هَأَ نْتُمْ أُولَاءِ تَحِبُّونَهُمْ وَلَا يُحِبُّونَكُمْ وَتُؤْمِنُونَ بِالْكِتَابِ كُلِّهِ وَإِذَا لَقُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا نَاقُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا عَضُّوا عَلَيْكُمُ الْأَنَامِلَ مِنَ الْغَيْظِ قُلْ مُوتُوا بِغَيْرِكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ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 وَإِذ غَزَوْتَ مِنْ أَيِي كَتُ بَوْوئُ المُؤمننينَ مَ قاعيدَ للِكِتَال واللَّهُ سَم النليم إِذهَم مَ الطاءِ فَتَِمِنكُمْ أَن تَفْشَلَ وَلَّهُ وَنِيهُمَا وَعَلَ اللهَّهِ فَنَْكَوكَّلِ مُؤِنُون وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ إِذْ تَقُولُ لِلْمُؤْمِنِينَ أَلَيْسَ فِي يَسْفَكُمْ أَن يُمِدَّكُمْ رَبُّكُمْ بِثَلَاثَةِ آلَافٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ بَلٰى إن تَصْبِرُوْا فَسَتَقُوْا وَيٰتُوْكُم مِّنْ فَوْرِهِمْ هٰذَا يُمْدِدْكُم رَّبُّكُمْ يُمْدِدْكُم رَّبُّكُمْ بِخَمْسَةِ اٰلٰفٍ مِّنَ الْمَلٰٓئِكَةِ وَمَا جَعَلَ عَلَيْهِمْ لَهُ إِلَّا بُشْرًى لَكُمْ وَلِتَطْمَئِنَّ قُلُوبُكُمْ بِهِ وَمَن نَّصْرُ إِلَّا مِن عِندِ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ لِيَقْطَعَ طَرَفًا مِّنَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَوْ يُثَبِّتَهُمْ فَيَنقَلِبُوا خائبين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 يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الْرِبَاءَ ضَعَافًا مُضَاعَفًا وَاسْتَقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ وَتَذَكَّرْ يَوْمَ نَرَى الَّتِي أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ وَأَطِعْ اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ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 والله يحب المحسنين والذين اذا فعلوا فاحشه او ظلموا انفسهم ذكروا الله او ظلموا انفسهم ذكروا الله فاستغفرون وَلَا يُنْزِلُ الذُّنُوبَ إِلَّا عَلَى مَن يَشَاءُ وَلَمْ يَصْبِرُوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ أُولَٰئِكَ جَزَاؤُهُمْ مَغْفِرَةٌ مِّن ربهم وَجَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ يُنْزَلُ فِيهَا مِن كُلِّ فَوَاكِهَةٍ وَنُزُلٌ جَنَّاتٌ لِّلْعَابِدِينَ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِكُمْ سُلَالَةٌ فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين ولا تهموا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين إن سسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس وَلعَلَمَ اللهَّهُ الذيَّذينَ آممَنُوا وَيَتَّخِذَمِين كُمْ شُهَدَا وَلَّهُ لَا يحِبُّ الظَّالِمِين وَلِيومَححصَ اللهَّهُ الذيذينَ آممَنُوا وَيَمحَقًَا كَافِرين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 وَمَن يَنقَلِبَ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ كِتَابًا مُّؤَجَّلًا ومن منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها وسنجذي الشاكرين وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير ثَمَّ وَهَنُوا لِمَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَمَا ضَعُفُوا وَمَا اسْتَكَانُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الصَّابِرِينَ وَمَا كَانَ قَوْلُهُمْ إِلَّا أَن قَالُوا رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا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 وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن تَقِعْ عَلَيْكُمْ مُصِيبَةٌ يَرُدُّوكُمْ عَلَى أَعْقَابِكُمْ فَتَنقَلِبُوا خَاسِرِينَ بَلِ اللَّهُ مَوْلَاكُمْ وهو خير سِرين سنلقي في قلوب الذين كفروا رعبا بما اشركوا بالله ما لم ينزل به سلطان وماواهم نار وبئس ما الظالمين وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ إِذْ تَحَسُّنَهُ بِإِذْنِهِ حَتَّى إِذَا فَشِنْتُمْ وَتَنازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ وَعَصَيْتُمْ مِنْ بَعْدِ مَا أَرَاكُمْ مِنْ بَعْدِ مَا أَرَاكُمْ مَا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 اِتَّصِدُّوا وَلَا تَلُونَ عَلَى أَحَدٍ وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ فِي آخِرَكُمْ فَأَثَابَكُم رَغْمًا بِغَمٍّ لِكَيْ لَا على مَا فَاتَكُمْ لِكَيْ لَا تَحْزَنُوا عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلَا مَا عَصَوْكُمْ وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ثُمَّ أَنزَلَ عَلَيْكُمْ من بعد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 الامر كله لله يخفون في انفسهم ما لا يبدون لك يقولون لو كان لنا من الامر شيء ما قتلنا هنا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 يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإقوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتنوا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 لمعفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون ولئن متم أو قتلتم لإلى الله تحشرون فبما رَحْمَةٍ من الله من فلهم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 إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يحذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده وعلى الله فليتوكل المؤمنون وما كان لنبي أن وَمَن يَغْنُ اليَأْسِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثُمَّ وَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ أَفَمَنِ اتَّبَعَ الرَّبَّ وَاللَّهُ كَمَن بَاءَ بِسَخَطٍ مِّنَ اللَّهِ وَمَا أُواهُ جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ هُمْ دَرَجَاتٌ عِنْدَ اللَّهِ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ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 وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْخِكِمَةَ وَإِن كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ أَوَلَمَّا أَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةٌ قَدْ أَصَبْتُمْ مِثْلَيْهَا قُلْتُمْ أَنَّا هَذَا قُلْهُوَ مِنْ عِنْدِ أَوْرِ إن الله على كُلِّ شيء قدير وما أصابكم يوم الفقى الجمعان فبإذن الله وليعلم وليعلم الذين نافقوا وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا قالوا لو نعلم قتالا لتبعناكم هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان يَقُولُونَ بِأَفْوَاهِهِمْ مَا لَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يَكْتُمُونَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّمَا آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا فَبَدْرًا عَن أَنفُسِكُمْ الْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ وَأَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ ربهم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 الذين قَالَ لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمتسهم سوء واستبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم إنما ذلكم الشيطان يخوف أوليان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 وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ إِنَّ الَّذِينَ اشْتَرَوا الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ لَن يَضُرُّوا اللَّهَ شيئا ولهم عذاب أليم. وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ خَيْرٌ لِأَنفُسِهِمْ إِنَّمَا يَمْنَمُ لِلهُمْ يَزْدَادُ إِثْمًا وَلَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ مَا كَانَ ٱللَّهُ لِيَذَرَ ٱلْمُؤْمِنِينَ عَلَىٰ مَآ أَنتُمْ عَلَيْهِ حَتَّىٰ يَمِيزَ مِنَ ٱلطَّيِّبِ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 ولا يحسبن الذين يبقلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة وَإِلَٰهِ النَّاسِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ لَوْ كَانَ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ فَقِيرٌ وَنَحْنُ أَغْنِيَاءُ فَنَسْتَضْبِ ما قَالُوا وَقَتْلَهُمْ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ أَوَلَنْ نَقُولَ ذُوقُوا عَذَابَ الْخَرِيفِ ذَالِكَ بِمَنْ قَدَّمَتْ أَيْدِيُكُمْ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ عَهِدَ إِلَيْنَا أَلَّا نُؤْمِنَ لِرَسُولٍ حَتَّى يَأْتِيَنَا حَتَّى يَأْتِيَنَا بِقُرْبَانٍ فَأَكُلُهُ النَّارُ قُلْ قَدْ جَاءَكُمْ ثُمَّ رَسُولٌ قبلي بالبينات وبالذي قلتم فلم قتلتموهم إن كنتم صادقين فإن كذبوك فقد كذب رسل من قبلك فَإن كَزبُ كَ kwa koّ barsmi قو بك جbayين ki وَzuور وَكتَ بالِmunُ كلونفسز إق تُ وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن ذحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا الَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ وَلَا يَسْمَعُونَ مِنَ الَّذِينَ قَالُوا تُبْنَى الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًا كَثِيرًا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 فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ وَاشْكَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَنِيلًا فَبِئْسَ مَا يَشْكُرُونَ لَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَفْرَحُونَ بِمَا أَتَوْا وَيُحِبُّونَ أَن يُحْمَدُوا بِمَا لَمْ يَفْعَلُوا فَلَا تَخْسَبَ َهُم بِمَفَزَةٍ مِنَ الْجد وَلَهُ مذَابٌ أَنِيم وَلَِّهُِ كُ السَّموَاتِ وَالْأَبْض والله على كل شيء قدير ان في خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار لآيات لؤللباب الذين يذكرون الله قياما ونيا فَكَرونَ في خَق السمواتِ وَالْ رَض رَبّنَا مَا قَلَقُ تهذ بَطن سُ بخَانك سُببحَكَ فَقنَا عجابًا إ رَبن إِ سَمَن تُدِْخنارَفَ قَداقُ وَمَا mələl və zələmən min anصər Rəbbə nə nə səməyəm mənaziyyəm nədən ilə imal ən əməni əməni bərabəkəm fəamənə Rəbbə تَوَفَّنَا <تصفيق> مَعَ الْأَبْرَارِ رَبَّنَا وَآتِنَا مَا وَعَدتَّنَا عَلَى عُثْمِكَ وَلَا تُخْزِنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيعَادَ قُم مِّن بَعْدِ فَٱلَّذِينَ هَاجَرُوا۟ وَأُخْرِجُوا۟ مِن دِيَارِهِمْ وَأُوذُوا۟ فِى سَبِيلِى وَقَٰتَلُوا۟ وَكُتِبُوا۟ أَلَمْ نَكُن وَأَرَادُوا أَنَّهُمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ فَوْزًا مِنْ عِندِ اللَّهِ وَاللَّهُ عِندَهُ حُسْنُ لا يغرونك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواه الجهنم وبئس المهاد لَا خَشِيَةٍ لَّذِينَ اسْتَقَرُّوا رَبَّهُمْ لَهُمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا نُزُلًا مِّنْ عِندِ اللَّهِ وَمَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ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 فَهُم جهُ مَندَ رَِّهِم إِ اللهَّ سرَره عج حساب ياأَهَ الذي نَ آممَنُ قبُِ وَصَابُِ وَرابِطُ وَتَّقُ الله لَعََّ قُتُ